الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَن كَفَرَ فَلَا يُؤْمِنُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا يُعَذَّبُ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْزِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ كبير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العليم كبير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فصبح الارض مخضره